كان قوم من اهل الكتانه بمنديركم لي اول الحشر ما بننتم ان اخرجوا وظنوا اننا حصونهم من الله فأتهاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعب يخربون نَبِيُّ تَهُمُ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَمَّا يَأْنِ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَا أَلَعَذَّبَهُمْ فِي لهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم الليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَغْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَنَا رِكَابٍ وَلَيَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّقُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ كَيْنَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ وَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ يَا بَيْتَ رُونًا فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُ نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْكُمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا يقولون رربفنا وَإخو يقون وَ فينا وَإخو الذي سقون ولا ينتجن في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الا ترى الى الذين منفقوا يقو يقولون لاخوانهم الذين نحن كفر من اهل الكتاب لا اخرجتم لا اخرجتم لنا خروجا ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرزون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم لئن صروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصروا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن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 ذَٰلِكَ قَوْلُ بَالِ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَنَمَا كَفَرَ وَلَئِنْ فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فَكَيْفَ إِنْ عَاقَبْتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ نظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله بأن عَهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضعبها للناس لعلهم يتفكرون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 مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصدر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم